بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البعائ فجرت وإذا القبور بعثرت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 أَذَذْنَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا غَائِبُونَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والأمر يومئذ لله